هو الذي خلقكم من تراب ثم من مقفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى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 أبواب جهنم خالدين فيها فبئس المتوكدين فاصبر إن وعد الله حق فإن نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفّيكن أو نتوفّيكن فإلينا يرجعون.